ويرسلوا صواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كذاث قطفيه الى الماء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 وَمَِّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فَّا رِبَتِ غ أَحلَّةٍ أَوْمَ تَ ع زَبَدُ نِفْلله كَذَلِكَ يَبْرِبُ اللهَّهُ الحََّّ وَالْباقِل فَأَمَّا الزَبَدُ فَيَذهبَبُ جُفَ آ وَأََّا ماَا يَ فَعَّا تَفَيَمْكُثُ فيِي الأوض كَذَلِكَ يَبِْبُ اللهَّهُ الأأَمْسَال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أملهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحتاب ومأواهم جهنم وبئس المهاد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 وَيخشونَ رََّهمم وَيخافونَ سحسابَ والَّذ نَفْصَدَ رُبَتِ غأَ وَجههِ رَبِّهم وَأَقوم الصلَةَ وَأَ فَقُ مَِّا رَزَقَناهُ صَِّ وَعَانتَ وَيدَرَأونَ بالالحسَنَةِ السئة وَيدَرَأُونَ بالحَسَنَةِ السَّئَةَأول إِكَ لَهمم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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآبا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 قُل انَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ الْمَعَادُ وَكَذَلِكَ أُنْزِلناهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا واق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 وَإَّا نُرِيَّكَ بعْضَ الذي نَعِدُهُم أََْةَ وَفَيََّكَ فَإَِّماَا عَلَيكَ البَلاغُ وَعَلَين الْ الحسابَ أَولَمْ يرَو أنَّا نَأتِ الْ الأرضَنَقُصُهَا أَولَْ يرَو أنَّا نَأتِ الْ الأبْضَنَقُصُها م منِن أَْطافِهَا واللهُ يَحكُم لا مُعَقبَ لِحُكْمِه وَوهوَتَليعُ الْ الحسابَ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 شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب